بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إِلَّا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده منه نعمات تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.